فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم فِي شُغُلٍ فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون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 وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولونشاء لقمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فان لا يبصرون ولونشاء لما سخناهم على مكانتهم فَمَا اسْتطاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَمَّرَهُنَّ نَكَّسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى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 وَاتَّخَذُوا مِدُون اللهِ آالهَ تََّ عَهُم يصَرُون لا يَسْتَطيعونَ نَصْرَهُم وَهُم لَم جُدُ مُحبَرون فَلَا يَحزُكَ قَوْلهُم إِا نَعللَمُ ماَا يُسِّونَ وَماَا يُعلِنُون.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 والالصَّفَّاتِ صََّّ فَالزاجاتِ زَجرْ فَتَّالاتِ ذِكْراء إِ إلَهَكُم لَاحدَ رَبّ السَّماواتِ وَْأَرضِ وَماَا بَيْنَهُماَا وَرَبُّ الْ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 114. فهم على آثارهم يهرعون 115. ضَلَّ ضل قبلهم أكثر الأولين 116. ولقد أرسلنا فيهم منذرين 117. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 118.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 ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزقون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم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 117. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين 118. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 119. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن محسن وظالم لِنَفْسِهِ محسن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 وَإِنَّ لُطْلًى مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ نُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون